فانقلبوا بمعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والتبغور ضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان إنما ذلك الشيطان يخوف أونيا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 أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمني لهم خير لأنفسهم إنما نمني لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين عليهم حتى يميز القبيح من الطيب وما كان الله لينقلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا سبن الذين يبقون بما أتاهم الله بما أتاهم الله من خضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيقوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير